فذالك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحدا وجعلت له ما لم عمددا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد كلا